الذين استكبروا فقالوا الظعن اولئك الذين استكبروا انا كنا لكم تبع فهل انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو دنا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لم ما قضي الأمر إن الله وعدكم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما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 كشجرة طيبة أصنها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء إماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار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 سَنَذَرُ الظَّالِمِينَ كَفَّا